هنا. <تصفيق> هنا. <تصفيق> كل ما تبث في الدين فهو دين طيب زمن بيع أو أجر أو قرضا الوصية قبل الدين وأيهما يقدم فهد البطي أيهما يقدم يقدم الدين على الوصية ما هو الدليل نعم فالعالي قضى بدين قبل الوصية طيب نظري نعم صحيح والوصية تبرع مستحب طيب لا تمام فمنعه مئسات على الثلاثة طيب وما هو الدليل عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث ثم تحديد الله لا لنوريد ثم قال تلك حجة الله فلا تهجدوها طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على مبترات حكمته طع حط الاعتراض على هذه القصة بقوله آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فلو قال قائل الآباء حق من الأبناء لأن الرهم واجب وقال آخر أن أبناء حق من الآباء لأنهم قصاص يحتاجون إلى رعاية في الغالب نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناءنا أيهم أقرب لنا نفع أقرب لنا نفع طيب وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي بين الآباء والأبناء لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء أم حتى بين الأبناء وبين الآباء ما فهمت طيب هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء هذا واضح أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الأباء أقرب لكم نفعا العموم الآية تعمل المعنى يلي. يعني لا تدرون هل الآباء أمفع لكم أو الأبناء ولا تترن هل الأكبر من الأبناء أنفع من الأصغر وهل الأقرب من الآباء أنفع من الآلة كثيرا ما يكون الجد أرف وأرحم من الأب في أحفاده وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر فنحن في الحقيقة لا ذل هل الآباء عبر وأنفعلنا والأبناء وهل الأبناء نثيم بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط وكذلك بالنسبة للآباء؟ لا نث فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم قال فريضة من الله فريضة هذه مصدر عاملها محذوف وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة وعلى الثاني فرضة يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تتجلى إلى عامل ينصبها فتكون تأكيدا لما سبق ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبل المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل قال ابن مالك كابني أنت حقا ابني أنت حق كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد هذه الجملة التي هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذفر من سحادلتين ولي وقسم وقدر صار صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبلها وقول فريضا الفرض في اللغة الحز والقطع يقال مثلا فرض اللحمة حزها وفرض العاصاء قطعه ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع ما ألزم به الشارع فهو فرض ولا فرق القول الصحيح بينما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرق وما ثبت بدليل ظني فهو واجب والصحيح أن فرق ما دام قد ثبت أن يقوم به فسمه فرضا أو سمه واجبا طيب فريضة من الله وقوله من الله أي صادرة منه لا من غير فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي بل الله وحده هو الذي تولى فرضا ثم قال إن الله كان عليما حكيما كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيفا فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة وبالعلم والحكمة تتم الأمور لأن تخلف الأمور سببه أحد أمري إما الجهل وإما السفة تخلف الأمور سببه إيش أمرا إما الجهل أو السفة فإذا وجد العلم ارتفع الجهل وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفة وإن الله سبحانه وتعالى حليم في الأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق وهو حكيم حيث وضع الأشياء في في مواضعها فلما اجتمع في حق سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم عرفتم ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل ولو كان عنده حسن قصد وحسن رادة لكنه جاهل فتجده متخبط ونجد العالم السفيف الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما في الخير نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف أما من لديه علم وحكمة فإنه سؤال وتعالى كامل الحكم حكامه ثامل طيب والعلم والحكيم من أسماء الله عز وجل والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه هذا تعريف العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يترك فهذا جاهل جاهل جهلا بسيطا وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه وهذا جاهل لكن جهله مركب وأيهما أولى الجهل المركب أو البسيط البسيط أهوان ونضب ثلاثة أمدها الآن سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له في رمضان في السنة الثانية ما تقول في هل المجيب هذا عالم عالم وسأل سائل آخر عن بدر. غزوة بدر متى كانت فأجيب بأنها في السنة الثالثة هذا جاهل جهلا مركبا وسأل سائل متى كانت عزوة بدر فأجيب بلا عدل هذا جاهل جهلا بسيطا وهو خير من الجهل المركب ويقال إن رجل يسمى توما سمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم فقال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب يقول الحمار الحمار جاهل ولا لا جاهل جاهل لكن جهله. فسير متوم على صاحبه نعم جاهل مركض وعلى هذا يقول الشعب الآخر ومن رام العلوم بغير شيخ يظل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم على توما قلاد صدق لها العالم النساء بدون شيء بدون عقلك يا حضور تبعين تصدق عليك يا خد يريد, يريد يريد بذلك التقرب إلى الله يعني يا النساء ليزنا بهن ويظن ان ذلك التقرب إلى الله صدقه فهذا شأن مركّط طيب. الحكمة العلم مش قل تعريفه ذاك المعلوم على ما هو عليه الحكيم مشتق من الحكم والحكمة من أسماء الله الحكيم وهو مشتق من الحكم والحكمة فهو عزوج الحاكم وهو محكم فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة عرفتم ويبقى عندنا أشكال في حكيم هل يأتي بمعنى محكم نعم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحاب هجول أمن رحانة الداعي السميع أي المسلم يؤردقني وأصحابي هجوع نعود مرة ثانية تقول إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم يعني حكم الله ننقسم إلى قسمين حكم كوني وحكم شرعي حكم كوني وحكم شرع فقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى ي حتى يأذنا لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني. ولهذا لن نقول عليه. قال لي أ يقدر لي ذلك. وغوره تعالى في سرطة من تحنا لما ذكر احكام النساء قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا هذا حكم شرع الحكم القسم شرع وكون وشرع ما الفرق بينهما الفرق بينهما يقارب الفرق بين الارادتين الكونية والشرعية فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهم وما أريد ما تعلق بما يحبه ويكرهه أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنها هذا شر وما تعلق بتقديره سواء حبه أم من محبه فهو كوني طيب الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يمتدر وقال لا يمتدر فتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة وإما حكمة باعتبار الغاية فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة فمثلا الحكم كوني إذا حكم الله عز وجل على أناس في والمرض والزلازل وما أشبه ذلك هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة كونه وقع على هذا الوجه حكمة وقعت منه قالت منه منه حميدة هذه حكمة ظهر الفساد في البر وبحر مما كسبت عجل الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجو خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة خلق قائما منتصبا وغيره على العكس لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه فالإنسان له وظائف: قيام ركوع سجود لا يتم إلا على هذا الوجه فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه ها شكمة وكون الغاية منه الغاية من ذلك أداء وضائفه التي كلف الله بها هذه شكمة أخرى وهكذا أفكر في الشمس والقمر والجبال والعنهار وما أشبهها في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على غاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه الصروات خمس وأوقاتها متبرقة وعددها كذا وكذا هذا لا شك أنه مطابق للحكمة ولهذا تجد الصروات كلها مقرونة في تغير الشمس في القفق فالفجر عند اقبالها والمغرب والعشاء عند ادبارها والظهر والعصر عند توسطها وميلها لا بد ان يكون هناك سبب يعني هذه حكمة الغاية من الصلاة إيه؟ حكمة إيه. ولهذا اقول لكم الآن تتعلق بالحكم الكوني والشرع على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة من من، فتكون اربع حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصود منه كل هذه المعاني الكثيرها العظيمة كلها تحملها قوله حكيما، فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنا على ما وصفه الله عز وجل نرجع الآن إلى فوائد الآية وأضنا أخذنا منها أبد طيب يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بال بالإنسان من والديه. لا ذكرنا ما نحن؟ أنه وضع الأشياء في في مواضيع والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب في الآية فوائد منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تأخذني حمد. يصيقهم الله في أولاده فالذي يصيق على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك ولهذا إذا وصل الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصل ومن فائد لها الكريمة الحكمة في توزيع الميراث أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يتسبع وما أشبهه، عام هذه من الحكمة من أجل ما يسمى في العرف الاصلاح تبديد الثو الثروة. تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد. الآن يملك عدد كثير. ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين. وهذه لا شك عنهم من الحكمة. ومن فائد له حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث تُعيَل الذكر مثل حظ مثل حظ الوثىء. لأن في ذلك حكما منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات المالية الذكر عليه وسلم المالية ها؟ نعم أكثر من الأث عليه الإنفاق وعليه المهر وعليه الجهاد وعليه حقوق مالية أكثر ضروره في ذلك قسمة المواريث وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة وأنه حق بالتكريم منها خلافاً الذين سافر نجي الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور وخلافا أهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئا في الجاهلية ما يورثون الأنثى شيئا من يورثون يقول أنا أركب إلا من يحمل الدمار ويركب الخيل ويادوج عن الحما أن ممرأة ضابة في البيت ما لها ألس لكن الإسلام جاع أعطها الميراث اللي عنها لسف مثل الذكر ومن فوائد هذه الكلمة أن أنهم ينبغ الإنسان أن يختار الكلمات الأحسن والأمثل وإن كان مؤدّ واحد لقوله مثل حظ الولتيين ولم يقل ليوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر علينا في التفسير التنبيه على ذلك. وحسن التعبير له أثر. ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسمانه قد سقطت. رأى أسمانه سقطت. هدأ بعبير يعبر الرؤيا. قال. أيها العابر عبر لهذه الرؤية قال أيها الملك تموت حاشته وأهله ارتعى الملك فأمر به فضرب وجلد لأنه روى الملك ثم قال ايتبع بعابر آخر فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته رموا فقال على الراس هذا العابر صحيح وعمر له بجائزة والمعنى يعني إذا ماتوا قبله يكون العاصر لكن هذا فيه إن, أن حسن التعبير له أثر فينبغي الإنسان إذا أراد المعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس من فوائد العنية الكريمه أن مراث النساء كلص إن كنا واحدة النصر وخليل إن كنا فنتين. في الزوجات إذا كنا ثنتين إيه نعم نعم نفس الواحدة يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع ما تقول الجماعة هل هذا اللي عقلنا نحن الآن في الأولاد يا خليل البنات لست نزيف أكثر تلوثان والواحدة النصف وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كن نساء فوقفت عنك طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الارث شامل لجميع التركة من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق من أين يُخذ من ما ترك، من ترك، كل ما ترك فهو داخل بالعرس، وبهذا يجب يجب التنبؤ لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم في بيته وله ورثة آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت. من طعام وغيره ويسكن أيضا وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورث وإلا فإنه يخصم من ميراثه وكذلك تضرب أجرا على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلاثين بذيابة الإناث البنات من أين يخل من قول فوق اثنين، فإنه يشمل لو كان لو كنا مائتي عام ومن فوائد العلية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوي، وما هي؟ أحسن. لأن لأن الأولاد بضع من من من أبيهم أو أو من أمهم، فقد ما ذكروهم على على الأبوي. ن نحسن بارك. وومن فوائدها أيضا. أن الوالدين إذا ورث ولدهما واختصى بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب لقوله والده وأبوه فلأمه الثلث ومن فائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميز فرع وارث فإن للأبوين على على ثلث لا يزيد إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا ومن فوائد الآية الكريمة أن لأم السلس مع جمع من الإخوة فقولي فإن كان له إخوة فلأم السلس وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير واركين فليس لأمك إلا السبس لأن الفاق مفرعة لما بعدها على ما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت لقوله من بعد وصية يوصي بها أولي ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك وعلى هذا يكون مراث في المرتبة الرابعة ودليل السنة أن رجلا وقصته باحلته وهو واقف بعرفة فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال رسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين ولمذكرها عليه دينها في وصية فدل هذا على أن مؤنى التجهيز مقدمة على الوصية والدين ولأن وصية تتعلق بذات الموسم نعم، ولأن التجهيز يتعلق في بدء الميت، فكان مقدما على الوصية والدين، كال كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحضرنا عليه منان من أنام التصلب في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجر. ما نقول اخلع ثيابك نبيعه لا ما تتعلق بحاجته حاجته فانه يبقى له ومن فوائد الآيات الكريمة وجوء تنفيذ الوصية بقوله من بعد وصية فقدمها على ما يستحق من من المال لأن تنفيذها واجب ومن فوائد الآث الكريم أن الرزق مانع من ال من العسر نزق مانع من العسر من قوله ولا لذكر مثل حط نسيب لكل واحد منهم السدس ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك وعلى هذا فلا حق للرقيق في المراث لأنه لا يملك نعم نسمى في اللام الفوائد ما ما خلص باقي واجد طيب ومن فوائد الليلة الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند لسان غريزة لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به وهو أسهم لا ينصرف أو ينصرف وهل المضاف ينون أو لا ينون ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحد وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشئ فالقواعد مساعده منه يرسل رجم الله نسان بسديقه ويمشي مشا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان بما قدره الله عز وجل والذي ينبغي للنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله وأن لا يعدل على نفسه أنه يكره ما قدره الله عز وجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا, على لا, لا يحمد على ما كونه سواه فهذا يقول الحمد لله على كل حال وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطفت والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء فهذا الكلمة منكرة لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد وقت كيف اسأل أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إني أسألك كذا وكذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول إنسانا اللهم اغفر لي إن شئ اللهم ارحم لي إن شئ وقال ليعظم الرابة وليعزم المسألة فإن الله لا لا مكرها له هكذا لا أسألك, رد أسألك الرد القضاء ولكن أسألك اللطفل فيه خطأ اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تخذ أعرض القراء إلا الدعاء ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم من بعد أن يتوقف فإن كان لديه إدراك يمكنه أن نعكم عليها فذلك هو مطلوب وإن وإلا سألها للعلم أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلما فإنه لا أدامه حتى باللغة أيضا يفتوون بعض يفتو بعض الناس كثيرا في مساء تنقلوا يقول إلى هنا وينتهي مقالنا إلى هنا وينتهي مقابلنا إلى هنا وينتهي قل إلى هنا ينتهي مش إجابة الواضح إذا هنا وينتهي الصواب الأعربي هي إلى هنا ينتهي في في كلمات يعني خطأ خطأ في العربية، خطأ في في العقيدة، تمشي، ولا ينتبه له، ومن صاحب أمي يبقى قفر، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم ناديك من النار، حتى لو كتب أو اللهم مشفي مثلا من هذا المرض، حتى لو قود إنك ما تمشفي، فإن القراء فإن الدعاء يرد القراء، لا لا ما فيها شيء. كلمة اللهم طبنا في القراءك ولا تولي عنها سواك ما فيها شيء. لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء. ما لا ماش إحنا ما نقول لا نسأل نقول قل واحد لا تلطف نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ماش نس... ما نقول لا. لا لطيف إذا نزل القضاء قل اللهم طبنا إذا دعوت لا تقل لا سألوا كرّد القضاء لأن ورد في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء الدعاء يرفع ال ال يكون قد كُجِب لهذا الإنسان المرض أو الموت فإذا سأل الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا هذا القدر نعم نعم أعلم من الشيطان رضينا قال الله تعالى فإن كانه أخوة الأمن الثلث من بعد وصية لنصابها إلى آخر من فائز الآيات الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوال في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب وعلى هذا فيكون الأب في هذا الحال هذا في هذا الحال وارثا بالتعصيب لأن نصيبه لم لم يقدر فأكون وارثا بالتعصيب ومن فائدها الإشارة <تصفيق> <تصفيق> إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في نعمرية حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي وقد جعل الله للأب والأم إذا انفرد للأم الثلث والباقي للأب فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه وإن فائد هذه العثور الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب لقوله فإن كان له يخف فعطف بالفاء الدالة على أنما مفرعون على ما قبلها ومن فوائد الآيات الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس، لقوله فإن كان له إخوة بخلاف الأبناء أو البنات فإن فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وولد نكر في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب أيسن تقولون لو وجدت أم وإخوة ألقا فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس أوجدت أم وإخوة كفرة، فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس. يعني لو هلك هالك عن أمه، وإخوته الذين لا يصلون، فإن الأم الثلث، ولا يحجبونها هالإخوة الذين لا يصلون إلى السدس. ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محتوبون بوصف. فهم ليسوا من أهل الإرث أصلاً، وأما الأخوة الذين حُجبوا بالعبد، فهم من أهل الإرث، لكن وجود مانع، وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط، فالأخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أربقى، هم ليسوا أهلاً للميراث أصلاً. لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث أحرار موافقون في الدين لكن موجد أمان وهو الأب فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر ومن فائد هذه العادة الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية إلا بعد الدين والوصية. تقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على ثلثه هو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين بين الدين ورثة ووصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى الورثة شيء والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إيجادة الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مئة ألف